دنيا ذلتني هو عيبتني وانا ما استاهل اللي صاير بحالي طيبتي عيب اذت قلبي غالي بس الوقت فارني وصرت مغان مين ذلتني هو عيبتني ما استاهل اللي صاير بحالي Fever الحي ما يغذر ما يثمر والاشيله اليوم باكر للبك ذبني اتعب واركض عيني ما تغمض وتالي القلق اللي تعبت للمهم عايفني من الحي ما, ما يثمر والاشيله اليوم باكر للبك ذبني اتعب واركض وعيني ما تغموك وتلي ألقي اللي تعبت لبهمي عايفني ماضى البشر بالكار دعبة جروحي ويل يروحي من ضيم يم ترتاح والله مادري ما خاني لي عزني وي القهر هزني حسرب كبرها الكاني قاعدة بصدري دعبة جروحي ويل يروحي من ضيم يم ترتاح والله مادري ما خاني لي عزني القهر هزلي أحسر بكبر ألكان الدنيا ذلتني واي بجتني واني ما استاهل اللي صير بحالي طيبتي عيدي الذتي قلابي غالي بس الوقت فرني وصرت مغالي الدنيا ذلتني